Book 2 28 28 28 В готелі скарги В готелі скарга Душ не працює الدوش لا يعمل الدوش لا يعمل تپلوي وودي немає لا يوجد ماء ساخن لا يوجد ماء ساخن تش можете ви це відремонтувати اي يمكنكم ان تكلفوا احدا ليصلحه اي يمكنكم ان تكلفوا احدا يصلحها у кімнаті немає телефона. لا يوجد تليفون في الغرفة. لا يوجد تليفون في الغرفة. У кімнаті немає телевізора. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. У кімнаті немає балкона. لا يوجد بلكون شرفة. ل الغرفه لا يوجد بالكون للغرفه كيمناتا نات تو غوتنا الغرفه صاخبه الغرفه صاخبه كيمناتا نات تو مالينكا الغرفه صغيره جدا الغرفه صغيره جدا كيمناتا نات تو تمنا الغرفة معتمة جدا الغرفة معتمة جدا اضاءة لا بتسوي التدفئة لا تعمل التدفئة لا تعمل كونديزيونير نه بتسوي المكيف لا يعمل المكيف لا يعمل تلفزيون не працює التلفزيون معطل التلفزيون متعطل це мені не подобається هذا لا يعجبني هذا لا يعجبني تسد لمني ذا دورو السعر عال جدا علي у вас немає чогось дешевшого тут поблизу є молодіжна туристична база توت بليزو ييه بانسيونات هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا توت بليزو ييه ريستوران هل يوجد مطعم بالقرب من هنا هل يوجد مطعم بالقرب من هنا